بوك تو تريدية اي نونت تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون <تصفيق> تعطل السيارة تعطل السيارة كو <تصفيق> اشتا Karburanti tjetër? Ajna t'u gjed akrabu mahatët i uqud? Ajna t'u gjed akrabu mahatët i uqud? Ma është shfrirë goma. Indi i tarun më thku. Ma hai, A mund të ma ndëroni هل يمكنك تغيير الإطار؟ يمكنك تغيير العجله. كم nevoie per disa litra naftă؟ أحتاج بضع لترات من الديزل. أحتاج بضع من الديزل. كم م بنزين؟ لم يعد لدي بنزين لم يعد لدي بنزين ماس كيني نون بيدون هل لديكم اناء بنزين احتياطي هل لديكم صفيحه احتياطي مار نا تلفان أين يمكن اجراء اتصال أين يمكن إجراء اتصال مدوهد نا شربيم كارتريتي أحتاج إلى خدمة السحب أحتاج إلى خدمة السحب با كاركاي نا أوفجينة ابحث عن ورشة ابحث عن ورشه ندودي لقد وقعت حادثه لقد وقعت حادثه كو است تلفوني يوجد اقرب هاتف أين يوجد أقرب هاتف؟ أكيني نو تلولار مه فتة؟ ألديكم هاتف جوال؟ لديكم هاتف جوال؟ كمي نفوية بر نديخما؟ نحتاج إلى المساعدة نحتاج إلى المساعدة فرسني اتصل بطبيب اتصل بطبيب فرسني اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه دوكومنتات من فضلك اوراقك من فضلك رخصة يو قيادتك من فضلك رخصه قيادتك من فضلك دشمينه ا اوتوميتيت من فضلك <تصفيق> ورخصه المركبه من فضلك <تصفيق>